ومهمة أن من الأحاديث العظيمة في تفسير التوحيد وبيان معناه التهديدات التي ثبتت في الصحيح دبر كل صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويهل دبر كل صلاة فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد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 دبر الصلاة تقول لا إله إلا الله، وفي كل مرة من هذه المرات أتبعت هذه الكلمة بما يفسرها ويوضح معناها. في المرة الأولى تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقد عرفت أن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات للعبودية. بكل معانيها لله وحده فقوله وحده لا شريك له فيه تأكيد للإثبات والنفي لأن قوله وحده هذا تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له تأكيد للنفي لا إله إلا الله نفي وإثبات اكد الإثبات بقوله وحده وأكمد النفي بقوله لا شريك له وحده لا شريك له ثم قول الله له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير هذه براهين ودلائل لوجوب توحيد الله واخلاص الدين له المره الثانيه قال لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الحفظ وله الثناء الحسن قولوا ولا نعبد الا اياه هذا ما هو هذا مدلول لا اله الا الله هذا هو مدلولة مدلول لا اله الا الله ألا نعبد إلا الله هذا فذكر فذكرة المرة الثانية مدلول المرة الأولى تأكيد والمرة الثانية ذكر المدلول ولا نعبد إلا إياه هذا هو مدلول لا اله الا الله ثم ذكرت البراهين. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن هذه براهين على وجوب إخلاص الدين لله وإخراده سبحانه وتعالى وحده بالعباده المرة الثالثة قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كرياء كافر وهذا فيه معنى لا إله إلا الله هو تعني إخلاص الدين لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لاحظ هنا إذا كان المسلم يهلل بهذه التهليلات دبر كل صلاة ويستحضر المعنى ماذا يكون لهذا من الأثار؟ في تفصيل التوحيد وتمكينه في القلب والتثبيت له وتوسيع مساحة في النفس واستذكاره والتعباره ومدارسه هذه مدارس للتوحيد دبر كل صلاه ومذاكره للتوحيد دبر كل صلاه لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا, لا الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لو نعمة ولا الفضل ولو التنام الحسن، لا إله إلا الله مخلصين لو الدين ولو كره الكذب. فإذا كان المسلم دبر كل صلاة يأتي بهذه التهليلات العظيمة ويستحضر معناها هذا كله داخل في باب ترسيخ التوحيد والتمكين له في القلب والتوسيع لمساحته في نفس المسلم مما يكون لهذا الذكر الأثر المضاعف أما من يأتي بهذه الكلمات ولا يعني معناها ولا يعني مدلولها فهذا من أبعد ما يكون أن يكون لهذا أثر عليم ولهذا بعض الناس من الجحال الضلال الناشئين عن الباطل تجد بعد الصلاة يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وله على كل شيء قدير ثم اذا فرغ من التهليل رفع يديه قال مدد يا فلان الحقني يا فلان وهذا سمعته بنفسي يهلل بعد الصلاه ثم خشع وبكى وأنا استمع له خشع وبكى وسمعت في في أثناء دعاء رفع صوته قليلا قال مدد يا رسول الله قبل قليل يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك الحمد هل هذا فهم هذا التهليم هل هذا عرف معناه ولهذا تلاحظه يقوله الآن وبعدها بدقيقه واحدة ينقض لأن دعاء رسوله دعاء الأولياء ودعاء الصالحين هذا ناقض للا إله إلا الله من الأساس وهادم لها من الأصل فذلك الرجل الذي أشرت ليه تحدثت معه حول هذه المعاني وأحمد الله سبحانه وتعالى أنه من ساعة الفهم تاب من من هذا الأمر الذي هو عليه لكنه بسبب دعاه دعاة الباطل وعمة الضلال والمشأة أيضا في أوساط أهل الطرق الباطلة أوصلته إلى هذا الموصل أن يقول كلمة التوحيد وفي نفس اللحظه ينقضها بالشرك والعياذ بالله والتنديد فالشاهد أن هذه التهليلات من كان مواظبا عليها مكررا لها دمر كل صلاة وهو يعي معناها ويعرف مدلولها هذا من أعظم ما يكون في تغصيف التوحيد وتثبيته والتمكين له في القلب والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين